قف بالطفوف عند أجداف الأولى نذروا لوجه الله إن حورا واستليم الدرس العظيم مناعجا بذائر خط الخلوب سطوره هذا الحسين هذا الحسين ابن علي قد طغوا بذمن نحور لذبح النصبوره جد كل الروح فن والسماءه اوسينه اوسينه واوسينه الي كل الخل ديوان تيا اوسينه اوسينه واوسينه يا انقر على ظهر الخطوب احرن صار مش كانت دروبي بحب حسيننا يا روح ذوبي بيوم الحشر يمحو لي ذنوبي ممن ضده اني بريء تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراكا أسمعت الدنا لحنا نداكا بنا الدرب عجولا قد أتاكا حجيج فيك طفنا كربلا للخلود وأنت يا حسينا حسينا وحسينا يا من صنت للخالق دينا ما صعرتم ذلا جبينا لقد أورثتم العزة في لقد صيرتم الخلد يقينا يكبر في جوان حن النداء اذا الدهر للموت قد دناني وان قبري للنزول به دعاني وان سؤال الملكاني وان اسم حسين قد كفاني منير الاحدك حكم ضياء يا من ضاحكاً للموت نحروه أوداج بسيف عيل صبره لحرب الظلم ساحاً كان صدره بتطهير الإله ازدان ذكره إذا ما زار جبهيل حراءه كل الخلو